الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء, وأنزل من السماء ماء فأخرج به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 تكون من كل ما سالتم وان تعدوا نعمه الله لا تحصونها وان تعدوا نعمه الله لا تحصونها ان لظلوم كفار